لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا والشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وكثرة الركوة والسجود افضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاه كسوف لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأمره النبي وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة السجود في غير حديث. رواهن الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوع أفضل في الصلاة طول القنوت. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه التساوي اختاره الشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود. ونفس الركوع والسجود افضل من نفس القيام فاعتدل نصل في صلاه الضحى وتسن صلاه الضحى لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء رواهما مسلم غب بان يصليها في بعض الايام دون بعض لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وأقلها ركعتان لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعتي الفجر وصلاها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أربعة كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رواه أحمد ومسلم وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رواه البخاري في تاريخه وأكثرها ثمان لحديث أم هانئة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكثك آخرة رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأفضله إذا اشتد الحر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 نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ذكر فيما تقدم أن الصلاه في الليل أفضل من التطوع في النهار وذلك لكثرة الأدلة وكثرة الآيات كقوله من الليل إلا قليلا <تصفيق> وقوله ومن الله الفتاة جد به وقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما <تصفيق> ثم اختلف في الأفضل وهو كثرة الركوع والسجود والركعات وتخفيف الأركان أو طول القيام وطول الأركان وتقليل الركعات أو أنهما هل فالذين قالوا كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام بمعنى أنه لو صلى عشرين ركعه أو ثلاثين ركعة فإنه أفضل مما إذا صلى ست ركعات أو ثمان ركعات طويلة هذا قول واستدلوا بهذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني فيفين استهباب كثرة السجود وكذلك قصة ذلك الصحابي الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الركعات التي فيها سجدات هكذا عند الإمام أحمد ومسلم أبي داود الذين قالوا طول القيام أفضل سدلوا بهذا الحديث عند الإمام أحمد ومسلم الترمذي أفضل الصلاة طول القنوت القنوت هو طول القيام القيام الطويل وذلك لأنه إذا أطال أخشع وخضع وتواضع واستكان في صلاته، وقرأ بتدبر فيكون هذا هو الأفضل واستدل على ذلك بقول الله تعالى وقوموا لله قانتين أي أطيل القيام وبقول الله تعالى امن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما ماذا كرفنا؟ إلا السجود لأنه أشرف أركان الصلاة والقيام لأنه أطول أركانها وكذلك قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجادا وقياما اقتصر على السجود والقيام لأنها أفضل وأطول هكذا هذه روايتان والرواية الثانية أنها سواء إذا كثر الركعات وخفف أو طول القيام والركوع وقلل الركعات أن هذا كله أن الأجر سواء عن إثناني قام في الليل أحد هنا صلى عشر ركعات في ساعتين يطيل الاركان والاخر صلى ثلاثين ركعه في ساعتين يخفف الاركان الاجر سواء وذلك ألي أنهم في الوقت هذا استغرق ساعتين وهذا استغرق ساعتين فيكون الأجر سوا اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وذكر أن ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود ذكر القيام هو القراءة والقرآن أفضل الكلام فالذي يقوم يقرأ أقد يقرأ في الركات الواحدة نصف جزء وربما يقرأ جزءا او نحو ذلك فهذا الذكر الذي هو ذكر القيام له أهميته وله مكانته وفضله أفضل من التسبيح والتحميد الذي في الركوع والسجود سبحان الله أبي حمد سبحان ربي الآله سبحان ربي العظيم ولكن نفس الركوع والسجود فيهما ذل وخضوع وتواضع واستكانة وتعبد وتدلل فالركوع والسجود عبادتان شريفتان أفضل من القيام فإن القائم قد يقوم لغير غير العبادة قد يقوم أن يتناجيان ساعة أو نصف ساعة قد يقوم عند باب من يريد ان يفتح له عشر دقائق وعشرين دقيقة فأهل يقوم ان هذا الذي قام في عبادة ليس عبادة مخلوق ولكنه عادة بخلاف الركوع والسجود فانه افضل من القيام وذلك لانه عباده ولانه لا يتعبد به الا للخالق تعالى فلا يجوز لاحد ان يركع ولا يسجد لمخلوق فعرف بذلك التساوي نفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام ونفس الدعاء الذي يفضل القيام القراءة أفضل من التسفيه التحميد الذي في السجود أو في الركوع فالتساوية هذا التعليل شاخ الإسلام التائمية اعتدل فعل هذا يفعل الإنسان ما يناسبه فإذا كان معك نشاط على طول الأركان وقلت أفضل أن أقوم قيانا طويلة وأركرك عن طويلة وأستدو سجودا طويلا ولو قللت من الركعات، ولو صليت أربع أو ست أركعت في ساعة في ساعتين أو قلت أنا قد يتعبني طول القيام وكذلك طول الاركان فسوف اخفف أقلل القيام وأخفف الركوع والسجود وأجعل بدل ذلك كثرتها فأصلي في هذه الساعه عشرين ركعه أو في ساعة نصف او ثلاثين ركعه في ساعتين الاجر سواء العبره ام في هذا الزمان الذي قضيته وعلى هذا يكون العمل في صلاه التراويح أنها تقدر بالزمان لا تقدر بالعدد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 11 ولكن كان يستغرق فيها نحو خمس ساعات أو على الأقل ثلاث ساعات إذا كان الليل قصيرا بأنه يطيع الله الله تعالى أمره قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو جد عليه فيقوم ثلثين الليل او يقوم نصفه أو على الأقل يقوم ثلثا ثلث الليل في الشتاء أربع ساعات وفي الصيف ثلاث نصف الليل في الشتاء ست ساعات نصفه في الصيف أربع ساعات ونصف فمعنى ذلك أنه يصلي إحدى عشرة يطيل كما ذكرت ذلك عائشة تقول يصلي أربع ساعات أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يمكن ان الساعه, الساعة فيها في ركعتان او قريبا منها ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يمكن ان الساعه فيها مثلا ركعتان يعني أنه هو ثمان ساعة ركعات يجعلها في اربع ساعات او خمس ساعات فهكذا استوي فالذين يصلون عشد عشرة نقول لهم اذا كنتم تريدون السنة فاطيلوا اركانها اجعلها في اربع ساعات أو في ثلاث ساعات ونصف نصف وهو أو في ثلاث ساعات أو أكل ما كان يقول في قوله إن ربك يألم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل قريب قريبا من ثلثي الليل ونصفه هو ثلثه أي تقوم نصفه وتقوم ثلثه وتقوم قريبا من ثلثيه فينكر على الذين يرسلون 11 ركعة في ساعة أو في 40 دقيقة أنهم لم يقتدوا بنبيهم إذا كانوا يريدون الاقتداء ونقول لهم إذا كان يشك على الجماعة طول القيام فكثروا الركعات وخففوا الأركان صلوا عشرين صلوا ثلاثين صلوا أربعين فقد فعل ذلك الصحابة والسلام عدركوا المالك يصلون صلوا أربعين في المدينة ولم ينكر عليهم ولم يكن إنكم مبتدعا وذلك لأن الله تعالى حث على قيام الليل ولم يحدد له عددا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد له عددا بل قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى أفا إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى يعني يصلي ركاتين ركاتين ولو إلى خمسين ركعة ويختم ذلك بركات واحده تجعله صلاة أو وطرة ذكر بعد ذلك صلاه الضحى ورد فيها عدة أحاديث وقد يكون بينها اختلاف لا شك أوصى بها أصحابه فأوصى أبا أوريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث إلى أدعو أن أدعوه ما بقيت الصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركاتي الضحى وأن أترك قبل أن أنام وكذلك أوصى بهذه الثلاثة أبا الدردأ فصيام ثلاثة أيام أه لأنها تقوم مقام ثلاثين يوم الحسنة في عشر يوم تالها فيكون كأنه صام الشهر ركعة يظلحها أه لأنه إذا داوم عليها أه لم يكن من الغافلين بل يكون من المجدين والمجتحدين الذين ما غفلوا ولا أخلوا بإبادة ربهم <تصفيق> أكد كان أبو فريرة <تصفيق> قد حفظ حديث ويخشى أن ينسى فكان يميت أول الليل ساعة ساعة إلى ثلاث ساعات يدرس الأحاديث يتذكرها فخاف أنه ينام آخر الليل قبل أن يؤتر فأمره بأن يؤتر قبل أن ينام هكذا فهذه أوصى بها أبا هرألة وعب الدردر يقول تسن صلاة الضحى غبا أي أنه لا يدعو المعليها يصليها ببعض الأيام دون بعض جاء بذلك هديق ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها رواه أحمد والترمذي وقال حسن الغريب وقد اختلف على عائشه اروي عنها احاديث كثيره في هذا فذكر عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ركعتين او اربعا ويزيد ما شاء الكلمة كان تدل على الاستمرار كان يفصل الضحى اربع ركعات ما يزيد ما شاء في هذا إثبات ولكن جاء حديث آخر أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لي سبحة الضحى واني وإني لا أسبحها فهذا فيه نفي انها ما رات ما رايت وهي التي تلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ملازمه جاءنا حديث ثالث قيل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر قالت لا الا أن يجيء من مغيبه لانه كان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى به ركعتين عاد محفوظا عنه الان جاء وصيته لابي هريره و لابي الدرده بالاستمرار مما يدل على أنه كان انهم كانوا يغاضبون عليها كذلك فعله لها اذا قدم من سفر كذلك ايضا قد يكون يصليها في المسجد أبي حديث ابي سعيد كان يصلي الظهر حتى نكون لا يدعها ثم يتركها حتى نكون لا يصليها يعني يستمر لها شهرا او نصف شهر ثم يتركها ولعل تركه الا اذا كان مسافرا أو كان مشاغلاً بالوهود وما أشبه ذلك فهي سنة سنة نبوية قد أوصى بها كذلك يقول أقلها ركعتان أبي أديد أبي هريرة وركعتي الضحى فهذا اقل ما نقل فيها يكد ذلك أيضا أبي هديه عائشة كان يصل الضحى أربعا ويزيد ما شاء يكد عند أحمد ومسلم أرؤي أيضا أبي حديث جابر أنه صلاها ستاً هكذا عند البخاري في التاريخ كذلك صلاها ثمانياً في مكه روى ذلك ام هانئ بنت ابي طالب ذكرت انه لما رجعت مكه أتت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في اليوم الثاني وجدت ويغتسل وفاطمة ابنته وتستره فقال من هذه قالت أنا أمها نعم فقال مرحبا بأمهان ثم لما اغتسل التحف بثوب وصلى ثماني ركعات تقول ما رأيت صلاة أخف منها إلا أنه يتم الركوع والسجود فهذه الصلاة هذا اليوم هذه هي صلاة الظهر؟ فإنه الأصل ما كان يصلي في السفر لأنه الآن على أربة سفر وكيلة إنها صلاة الفتح شكرا لله لما فتح علي مكة يشكر ربه وتطهر وصلى هذه الثمان هكذا أنه صلى هاتمان أرواه الجماعة ومع ذلك يجوز أن على الثمان يصلي عشرا او يصلي اثنتي عشرة اتكلم على المسألة ابن القيم في زاد المعاد ورواه حديثا ان من صلى الظهاد اثنتي عشرة ترك من الله له بعيتان في الجنة ورواه حديثا في دواب من صلى ركعتين فله كذا من صلى الضحى أربعا فله عجر كذا من صلى ستا فله كذا إلى أن قال ومن صلى عشرا ابن الله له بيتان في الجنة فالأمر فيها واسع يصلي على نشاطه سواء صلى ساعة ساعتين او نصف ساعة أو نحو ذلك وقتها واسع من خروج وقت النهي اي من ارتباع الشمس كايدر عشر دقائق من خروج وقت النهي الى قبائل الزوال يعني قبل ان يدخل وقت النهي الذي اسقط النهار أهلي أنا وسط النهاري أيضا وقت نهي حين وصل الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين يكون قائمة ظهيرة هكذا جاء بهديث أن الله تعالى يقول ابن آدم أركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك اخره هكذا عند آل السنن رواه احمد وعلي السنن لابن ماجه اربع ركعات في اول النهار يعني بعد ما يخرج وقت, وقت النهي تصلي اربع ركعات ولو صليت اخر يفتن مثلا في عشر دقائق او في ربع ساعه يحصل لك الأجر أفضل أوقات صلاة الظهر إذا اشتد الحرب إذا كرم اشتداد الحرب في حديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الأوابين صلاة الأوابين يعني التوابين الأواب والتواب هو كثير الرجوع إلى ربه يعني الذي يريد أن يكون من التوابين يتحرى الصلاة في هذا الوقت الفصال أولاد الإبل البكرة الصغيرة والبكر الصغير الذي أمره مثلا أشفر الخفاف رقيقه لا تتحمل أنه يطا على الرمضة فاذا اشتدت الرمضه قرب الساعه العاشره ونهرها فإنه لا يتحمل ان يقف بالرمضه او ايام شيء فيسعى الى ان يستظل بظل امه اما الكبيرة فان خبابها متينة ولا تحس بالرمضه هكذا عند مصر من وغيره. وتصنوا تحية المسجد لحديث أبي قتادة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة وسنة الوضوء لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه عند صلاه الفجر يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي متفق عليه وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل قال الإمام أحمد رحمه الله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وعن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية رواه أبو داود وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه الإمام أحمد والترمذي <تصفيق> <تصفيق> هكذا جعلوا المسجد تهية ورصد من الفقهة ولا أذكر أنها تسمى في الحديث تحية ولكنها سنة أجاء هذا الحديث عن نبي قتادة إذا دخل أهدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا حديث صحيح ثم اختلفوا هل يصليها في وقت النهي أو لا يصليها إلا في الوقت الذي ليس بوقت النهي؟ أهل أكثرون على أنه لا يصلي وقت النهي كذلك جاء في حديث في حديث أي سلائك الغطفاني دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة أصليت يا سلائك قال لا كون فارك ركعتين يتجوز فيهما أمره بأيكم يصلي والامام يخطب عندما ذلك ألا انه يصلي على خطرة الإمام هذا أيضا من عدلة شرعية صلاة هذه الركاتين الركاتين كذلك سنه الوضوء جاء بها قصه بلال هكذا انه صلى الله عليه وسلم سال بلالنا المؤذن يا بلال حدثني بارجع عمل عملت في الاسلام فاني سمعت دفن عليك بين يدي يعني أمامي في الجنة فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر الطهورا في ساعة أم ليلة أو ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي هكذا جاء هذا الحديث فتسمى سنة الورو هذا الدليل شرعيتها ونقول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها ولا امر بها ولكن فعلها بلال وأكره عليها ولم يذكر أنه يصليها في وقت النهي هل له إذا يتطهر في وقت الصلاة صلى فريضه وكذلك ايضا ما ذكر أنه بعد كل حدث يتطهر يمكن أنه يحدث مثلا في الضحى ولا يتطهر طهورا إلا قرب الظهر. كذلك قد يحدث بعد العصر ولا يتطهر إلا قرب المغرب. والحاصل أنه إذا تطهر صلى بذلك الطهور إما حريرة وإما نافلة. أكره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. كذلك إحياء ما بين العشاءين اي ما بين المغرب والعشاء بالصلاه يعتبر هذا من قيام الليل وذلك لان الليل اوله غروب الشمس وقت افطار الصائم واخره طلوع الفجر وقت الامساك هذا كله ليل فالذي يصلي بهذا كله يعتبر صلى ليلا يقول الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر كله يعتبر ليلا فالذي يقوم فيه يعتبر قد قام من الليل أبمانا أن الإسان إذا كان عاجزا عن أن يصلي في آخر الليل وصلى بعد المغرب ستا أو ثمانيا أو عشرا اعتبر قد صلى من الليل أو صلى بعد العشاء في الساعة الثامنة أو التاسعة عما تأسر اعتبرت صلاة وقيام الليل روى القتادة عن أنس أبي قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ظاهر الايه انهم لا ينامون الا قليلا من الليل بقيه الليل يصلون قليل هجوعهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اي قليلا ما ينامونه من الليل ويقول انس كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. بمعنى أنهم يصلون هذا الوقت فيعتبروا قيام الليل كذلك قول الله تعالى تسجف جنوبهم عن المضاجع معناه أنهم لا يهديهم النوم يكل من طجع أحدهم تمال ولم يهنع بالنوم حتى يقوم فيصلي ما شاء الله ربما أنه ينام ساعة ثم يحمله ما يعلم فيقوم ثم ينام ساعة أخرى ثم يقوم وهكذا يصلون حتى تجافى يعني أنهم يتجافون عن المراجع ولا ينامون عن أومة كاملة أرواح ذي بيته قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إما قضى صلاته قال بعد المغرب ولم يزال يصلي حتى صلى العشاء أكثر الأحمد والتنمية بمعنى أنه استغرق ما بين المغرب والعشاء أبياء هذه الصلاة, الصلاة فالحاصل أن هذا يعتبر من الليل وقد تقدم أن الأفضل أن يصلي بعدما ينام وبذلك فسر قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة الناشئة التي الذي يكون يعني إن قيام الليل بعد النوم إذا نام ثم قامت إلى نشأ من أنه أنشأ وقتا أم ينام ساعة ساعتين خمس ساعات ثم يقوم ثم يصلي هذا فهذا هو الأفضل فصل في سجود التلاوة ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه وهو كالنافرة فيما يعتبر لها من الشروط لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود وإذا رفع كبر قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني للأئمة الثلاثة وفي الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمه واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحليلها التسليم بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارئ لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجده ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي وغيره ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الاعتمام به إذا ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثة لعدم صحة اتمامه بها ويسجد لتلاوة امي وزمن لان قراءة الفاتحة والقيام ليشاركنا في السجود ومميز لانه تصح امامته في النفل ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم لحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خرسا ساجدا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين جاءه قتل مسيلمة رواه سعيد وسجد علي رضي الله تعالى عنه حين وجد ذتديه في الخوارج رواه أحمد وسجد كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفته وأحكامه كسجود التلاوة في هذا الحصل السجود هكبر الذي ليس به ركوع وهو سجود التلاوه وسجود الشكر ابا سجود التلاوه السجود عندما يقرأ ايه فيها هي فيسجد مع قصر الفاصل اذا كان الفاصل يسيرا أسجد أما إذا طال الفاصل فإنه فات محله إذا قرأ آية السجدة ثم قرأ بعدها صفحة أو سكت بعدها مدة 1 دقائق خمس دقائق سبع دقائق هذا الفاصل إجاهل دون سجودها لإن الأصل أنه ساعة ما يقرأ الآية يسكد فيها مباشرة <تصفيق> يسن السجود للقارئ الذي يقرأ القرآن وللمستمع الذي يستمع ويتابع القارئ يسجد معه وذلك لأنه يتابعه ويستمع لقراءته وينصت لها عملا بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيسجدان يقول في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة أبي سيدة فيسجد ونسكد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجابهته وذلك لأنهم يكونون مزدحمين حوله عندما يكونون يستمعون فإذا سجد يسجدوا وقد يكون أحدهم ليس أمامهم متسع فربما يسجد بالانحناء وربما يسجد على ظهر أخي الذي قدامه السجون يكيل إنه خمس عشر تسجد في القرآن وكيل أربع عشر الأربع عشر متفقون عليها بالمذهب وإن كان بها خلافات في بعض المذاهب الأخرى الأعراف والراد والنحل والإسراء ومريم وفي السج... الحج سجدتان وفي المركان وفي السجدة وفي فصلة وفي النجم والانشقاق والعلق هذه أربع عشرة من نسبة إلى السجدة الأخيرة من الحج مختلف فيها كثير يقولون إنها صلاة يا أيها الذين أمرك واسجدوا أي صلوا أمر بالسجود ياركوع الذي هو سجود وأركوع الصلاة ولكن ورد حديث أقل يا رسول الله أب الحج سجدتان قال نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما وإن كان الحديث قد ضعب بعضهم لكنه حسن فلذلك ذهب الامام احمد الى انه في الحج سجدتان كذلك السجود في المفصل المفصل به ثلاث سجدات النجم والانشقاق والعلاق فذهب بعض المالكيه الشافعية الى أنه لا يسجد في المفصل وقالوا عند ابن مسعود قال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم الموصل بعد ان هاجر ولكن اثبت انه سجد فابو هريره رضي الله عنه اسلم سنه سبع ذكر انه قرأ في العشاء صلاه سوره الانشقاق وسجد فسئل فقال سجدت بها خلف أبي القاسم ولا أزال أسجد بها حتى ألاقيه أو حتى الحق به هذا اللعنة والسجدة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وكذلك بقية السجدات إذا يبقى سجدته صاد جاء أبي حديث ابن عباس قال الصاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يعني أنها ليست من العزائم ولكنها سيدات شكر في حديث آخر سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا وقد استدل ايضا على سجودها بقول الله تعالى في سوره الانعام لما ذكر الانبياء في قوله وهبنا له, له اسماعيل وياقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان الى اخره قال بعد ذلك اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى أي اتبع هداهم فأمر بأن يقتدي بهداهم الذي بلغه ومن جملة هداهم هذه سجدة التي سجدها دون عند قوله تعالى فقر راكعا وعناب سجدة الأعراف في آخرها عند كونه تعالى والذين عند ربك لا يستكبرون عن إفادته ويسبحونه وله يسجدون. سجدة الرعد بعد كونه تعالى ولله يسكد من في السماوات والأرض طبعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سجدة النحل بعد كونه تعالى ولله يسجدون ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكه هم لا يستكفرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هذا موضع السجود سجدة الإسراء أبادك قوله تعالى ويخرون الأذقان سجدا يخرون الأذقان سجدا ويخرون أهل الأذكان يبكون ويزيدهم فشوعا هذا موضع السجود سجدة مريم أباد قوله تعالى خر جداً وبكية سجدة الحج الأولى أباد قوله والله يسجد من السماوات من والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من هكاله العذاب ومن يهن الله وما لهم مكرم أن الله يفعل ما يشاء سجدة الأخيرة أباد كونه أيها الذين أمرك وأسجدوا أبدوا ربكم وفعلوا الخير لألكم تفلحوه أسجدة الهركان أباد كونه تعالوا إذا قيلوا لهم أسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أن أسجدوا لما تأمرنا وزادهم الفورة الساجدة النمل أباد كونه أن إلا أسجدوا أسجد لله الذي يخرج الخبعة في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم اهون محل السجود الساجده السيده بعد قوله تعالى انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الساجده صاد عبادك أوليه تعالى رضن داود وأنما فتناه استغفر ربه وخرى راكعا وعناب السجدة خصلت عبادك أوليه تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلق إن كنتم إياه وتعبدون فإن استكبروا عند ربك لا يستكبرون عن عبادة ولا يستحسرون ولا يسأموا السجدة النجم في آخرها فاستدوا لله وعبدوا سجدته من شكاك وإذا قلت تعالى وإذا قلت عليهم القرآن لا يسجدون سجدته اقرى في آخرها ثم يقول وهو كالنافلة السجود السجود التلاوة مثل صلاة النافلة يعتبر ما يعتبر لها أي يعتبر له الشروط التي تشترط للنافلة وذلك لأنه السجود يقصد بالتقرب إلى الله تعالى فقاسه على الصلاة وحلحقه بسجود التلاوة بسجود الصلاة هكذا اختار الفقهاء أنه صلاة وأنه لا بد أن يكون متطهرا، ولا بد يستقبل القبلة ولا بد أن يستر عورته وكذلك أيضا يختارون انه على القول الثاني لا يسجد اوقات النهي ونحو ذلك والقول القول الثاني واختاره الشيخ تقييد من تيمية رحمه الله أنه ليس صلاة وقال إن أكل صلاة ركعه فيها قيام وركوع ورفع وسجدتان وجلوس وتشهد السجدة التلاوة سجدة واحدة ليس فيها قيام ولا ركوع ولا رفع ولا سجد تكرار سجود ولا تشهد فالدل على أنه لا يسمى صلاه وعلى هذا فلا يشترط له شروط الصلاه الذين قالوا انه يشترط له الطهاره يقولون اذا كان يخاف ان يفوت وهو محدث يتيمم ويسجد ولكن على القول الثاني يسجد ولو محدثا لانه قد يقرا القران من حفظه ويحتاج الى يسجد يكشف ذلك ايضا ان يسجدوا ولو كان في قبله يكشف يرى ان يتحلقون حلقات حلقه نراء حلقه نراء حلقه, حلقة ويقرا واحدهم اذا ارادوا ان يسجدوا شك عليهم كلهم ان ينصرفوا فبعضهم تكون القبله عن الراء خلفها وبعضهم عن يمينها وبعضهم عن شمالها وهم ايضا صفوف حلقه وراء حلقه وراء حلقه فيشك عليهم كلهم ان ينصرفوا الى القبله فلاجل ذلك يسجدون امام وجوههم فمن وجهه للشرق سجد هنا ومن وجهه للشمال سجد للشمال ومن وجهه للجنوب سجد للجنوب يسجدون على حالتهم لان هذا السجود تذلل يعني عباده بها ذلل وخضوع لقوله تعالى واذا كلي عليهم القران لا يسجدون يعني لا يتذللون ولا يخضعون هكذا الراجح انه لا يسمى صلاه يا شيخ الاسلام على القول بانه صلاه يكبر اذا سجد بلا تكفيره احرام يعني يسجد بدون تكفيره احرام ولكن يكبر ثم يخر ساجده هكذا روي ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القران فاين مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه هكذا عند ابي داود وقد تقدم ايضا انه يسجدون معه على ذكر التكبير ولكن لعل التكبير السنه إذ ليس بهاجب إذا كنا أنه ليس بصلاة كذلك على قلب أنه صلاة إذا رفع إذا فإنه يكبر هكذا كان في الروح أغفاقا يعني للأعمة الثلاثه وكان صاحب الكافي ابن قدامه يكبر للرفع من السجود ألي أنه رفع من السجود يكبر من السجود الصلاة ويسجد السجود السهو كذلك يكون يجلس ويسلم إذا رفع ويكفي تسليمه واحده اكثر صلاه الجنازه لعموم الحديث التحليل والتسليم ولا يتشهد لانه لم ينقل ساعة غيره من السيده يسلم ويكفي تسليمه واحده لكن إذا سجد في الصلاة إذا قرأ آية في الصلاة فلا خلاف أنه يكبر إذا خر ساجدا ولكن هل يكبر إذا رفع أو لا يكبر؟ أكان مشايخنا الأولون؟ إلا يكبر الشيخ محمد بن إبراهيم ونحوه اذا كان من السيده في سوره السيده رفع وقال تتجافى جنوبها من المضاجع ولم يكبر واختار المشايخ الاخرون كمباس انه يكبر وعليه العمل الان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 أشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حيا على الصلاة بس أنه يكتبر إذا رفع ثم إذا استتم قائما ابتدأ في ابتراءة ستجافى جنوبهم مثلا أو أما بعد الآية التي وقف عليها التي أبدا آية السجود ويستدل بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا ركع إذا خفض وإذا رفع فإن هذا عام أبي أنه يكبر بعد كل خفض ورفع والسجود أبيه خفض فيكبر والرفع أرفع. أبي يكبر كرفعه من السجود والصلاة ولكن لنجد هذا ولا أدري من اقتدى به الشيخ محمد بن إبراهيم ولعله أخذ ذلك من المشايخ الذين قبله وكذلك ايضا أخذه من بعض المؤلفين كثير من المؤلفين ما ذكروا التكبير إذا رفع إذا كان في نفس الصلاه وكانها يقولون عند التكفير انما واحد رفع في غير الصلاه الذي ذكر في هذه ابن عمر كبر وسجد وسجدنا معه ما ذكر التكفير في الرفع يقول اذا قرا سجد الماموم لقراءه نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا أباطلت صلاته صوره ذلك إذا كنت وراء الإمام في صلاة سرية كالضرع العصر وقرأت آية سجدة أبال لك أن تسجد أحدك وتخلي الإمام يدوس. ألا يجوز أبال أترك السجدة وتجدها وزهر وتقرأ ما بعدها ويمكن أنك تأجلها إلى بعد الصلاة ولا تسجدها الإمام ويستمر في أقيامه كذلك لو كنت تصلي مع إمام وسمعت قارئا خلفك يقرأ فسجد قارئ ليس يصلي قرأ وسجد سجدت معه إلى يجوز هذا مبتل الصلاة وذلك لأنك خالفت إمامك زدت في هذه الصلاة عندا الإمام إنما جعل الإمام أن يؤتم به أفلا تختلف عليه يلزم المعموم متابعة إمامه بصلاة الجاهل إذا قرأ ايه في صلاه كالفجر او اولتين من العشاء او لواتين من المغرب فيها سجدة وسجد فيها لازم المأمومين كلهم ان يتابعوه ان يسجدوا معه لان صلاته مرتبطه بصلاه امامه من ترك متابعته عمدا بطلت صلاته إنما جعل الإمام أن يعتم به كذلك أيضا يكره للإمام أن يسجد في سرية لأنه كان يشوش على المعمومين إذا مر بآية يكره سرا كالظهرين فلا يسكد أو يتجاوزها في اخر حتى من صلاته لو سجد والناس كيان يعني سرا سبحوا له او كذلك لو كبر وسجد سجد سبحوا و قالوا انه اخل بالصلاه فلاجل ذلك لا يقرأ انت بها سيده في الصلاه السريه او إذا قرأها فلا يسجد فيها اذكروا أن القارئ الذي يقرأ الآية ثم يسجد ما يسجدون معه يعتبر أن يصلح إماما للمستمعين يعتبر كونه يصلح إماما للمستمعين لا من ذلك ما يأتي فقالوا أولا إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع لأنه كإمام لهم؟ أجل في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفسه من أصحابه قرأ الرجل منهم سجدة ثم التفت ينظروا إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت إمامنا إن إنك كنت إمامنا ألو سجدت لسجدنا فلا بد أن القارئ يسجد ثم يسجدوا فإذا تجاوز الآية ولم يسجد إغلا يشرأ لهم أن يسجدوا الإتبار هي كإمام وإذا كان إماما فلا بد أن يسجدوا خلفه أو عن يمينه فلا يسجد أحدهم قدامه قال هو إمامهم والإمام لا يكون خلف المعمومين ولا عن يساره قال إنه كإمام والإمام لا بد أن يكون المعمومين عن يمينه أو عن جالبه فإذا كانوا عن يساره وليس عن يمينه أحد أي التالي هو عن يسارهم عن يمينهم فلا يسجدون عن يمين التالي عن ساجد معه يعني أدم صحة الإمامة به يعني كل هذا إذا قلنا إن سجود التلاوة صلاة اما اذا قلنا انه ليس بصلاة ولكنه عبادة فانه يصحى هذا كله يصحى يسجد خلف القاري او يسجد قدامه عن يساره لان علي السيدة عبادة مستقلة لكذلك لا يسجد القاري لتلاوه امرأة ألا يسهد رجل لتلاوة امرأة أو لتلاوة خنزة لأنه لا يصحى أن يكون إماما الخنزة يخشى أن يكون امرأة فلا تسهد لتلاوة امرأة كما أنك لا تصلي خلفها فلا تكون المراه إمامة للرجال لكن يسهد لتلاوة أمي الامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا قرأ قراءة مجودة قراءة كاملة وسجد فيها فإنه يصغى يكون إماما قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في هذه السجدة كذلك لو كان الكاريء مميزا قرأ مثلا من سبع سنين ثمان سنين وسجد والذين يستمعونه رجال في العشرين والثلاثين والأربعين يسجدون، ولو كان إمامهم صبيا بعد ذلك ذكر السجود الشكر الشكر الشكر الله تعالى عند نعمه عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة يشرع السجود شكراً لله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره بادر وسجد إذا بشر بنصر أو فتح أو إسلام بعض الرؤساء ونحوهم فأليه بذلك وسجد شكرا لله لأنه الذي وفق لذلك وهدى وأعان على هذا الفتح وما أشبه فيسرع أن يسجد ويجوز أن يسجدوا جماعة إذا جاءهم ما يسرهم جميعا يشرع لهم إذا جاءوا مثلا خبر خبر نصر للإسلام خبر انتشار للإسلام في قطر من الأقطار خبر موت رئيس من رؤساء الكفر الذين يدعون الى الكفر ويدعون الى حرب الاسلام يسجدون شكرا كذلك شفاء مريض محبوب وله مكانته يسجدون شكرا كذلك ايضا فتح من الله يفتح به على العباد يسجدون شكرا جاء في هذا الحديث عن ابي بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا يعني مجرد خبر فيه سرور ذكر انه لما جاءه جبريل فبشره بشره بأن امته لا يعذبون من كان موحدا مخلصا سجد شكرا لله ذكر أيضا أنه سأل ربه ألي أمته فأعطاه ثلث أمته أنه يدخلون الجنة أو ثلث أهل الجنة أنه من أمته خر ساجد ثم سأل ربه وأطال فأعطاه أيضا أجعل نصف أمته من أهل الجنة فخر ساجدا هذا كله شكرا سجود شكر لله تعالى ذكر ايضا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه إن جاءه خبر مسيلمه انه قتل ففرح بذلك وخر ساجدا وذلك لان مسيلمه انخدع به كثير لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انضم إليه الأعراض حتى قيل إنه كان مأ... انضم واصدقه نحو 120 ألفا وزاهم الصحابة في آلاف ويسر الله أنه قتل لما قتل تفرقوا فجاء الخبر فسر بذلك أبو بكر أبو خر ساجد ذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وكان قد حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم واصفهم وذكر أن فيهم ذو التدية علامتهم فيهم رجل في إحدى أفضيه مثل سدي المرأة تتدردر فقال هذا آيتهم إن كان فيهم فقد قتلتم الشر الخليقة فبعد ولما وجد خر ساجد فرهم أنهم أولى الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكتالهم وقال أينما لكتمهم فاقتلهم فإن في قاتلهم أجرهم لمن قتلهم كذلك سجد كعب كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم إلى ما يتخلبواهم جلازة يتخلف بغزوته تبوك وبكوا خمسين يوما مهجورين ونزلت التوبه لهم في قوله تعالى وعن الثلاثه الذين خلفوا فسمع رجلا عوف على الجبل يقول يا كعب بن مالك أبشر فعرف انه قد جاء الفرج فخر ساجدا شكرا لله يقول لا يجوز سجود الشكر في الصلاة إذا سجدناه في الصلاة عامدا ذاكرا أباطلت يؤخره حتى يسلم سواء كانت صلاة مرضاً أو نفلة السبب هو لا يتعلق بالصلاة أبخنا في سجود التلاوة فإن سجود التلاوة جزء من الصلاة يعني سببه تلاوة آية للصلاة أصبت هذا السجود وأحكامه مثل سجود التلاوة يعني أنه يكبر ويسجد ويرفع ويدعو ويكبر بعد الرفع السجود الكلاوة فحفظ فيه ذكر أولا أنه يقول سبحان ربي الأعلى لأنه السجود في القرآن في أمك أسبح اسم ربك الأعلى ثانيا ورد في حديث علي الذي في السنن أنه يقول سجد واجه لل... اللهم أني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشك سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين هكذا في حديث علينا المشهور هكذا لك ذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قرأت آية وسجدت وعندي شجرة سجدت الشجرة وسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا يقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة وسمع يقول ذلك الدعاء الذي نقل الأخوه عن سجود تلك الشجرة اللهم اكتب لي أجرى وضعني بها وزرى وجلالي عندك دفرة ودعاء شريف كذلك أيضا ذكر من قيم غيره أنه يقول اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بكل حال يدعو بها بما تيسر ابي هذا الدعاء أو بما تيسر والله أعلم وصلى الله عليه وسلم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 جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله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 فطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشون مصنع احسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذبهم قاتلهم الله انا يؤفتون وإذا بول لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم وصدون وهم مستكبرون Amen. سواء عليهم أستغفرت لهم أم من تستغفر لهم لن يغفر الله لهم والله, والله لا يهدر قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفق ولله خزا إلى السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى مدينتنا يخرجن منها الاذل ولله الاسره ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تؤثكم أموالكم, اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقون فيقول ربي لولا أخرتني إلى ريبه فصدق تعصد فؤادكم من الصامتين ولن يؤخر الله نفس اذا جاء اجلها ولن يؤخر الله نفس اذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله Ya Allah liman hamida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 بسوت ولا أنجاهه الأعمى وما يدرك لا الله يذكر أو يذكر فتنه ذكر. أَمَّا من استغنى فَأَنْتَ له تصدى وما عليك أَلَّا يزكى وَأَمَّا من جاءك وصى وهو يخشى فَأَنْتَ عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة أكرام برى قتل الإنسان لما يقضنا أمره فلينذر الإنسان إلى طعامه أنا صددنا الماء صدى ثم شققنا الأرض شقى فأنبتنا فيها حدى وعيدا وقبدا وزيتون ونخلا وَحَاجَةٌ مَرْدَى وَفَاتَهُ وَأَبَى أَتَاهَا لَكُمْ وَلِأَهْلِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ودنيه يوم أخيه وأمه وأبيه ik ben er